لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ لَالَ فَهِييَ إِلَ الأأَقَانِ فَهُم مُ قُمَحُون وَجَعَناَامِم بَين أَديهم سَدَّ وَمِنْ خَلْفِيم سََّ فَأَوْ شَينَام فَوم ل ذَْتَهُم أم أَملَمتُ ذِرهُم لا يمِنُون إِ مةُ ذِرُ مَن التَّبَعَ الذِكرَ وَخشَ الرَّحمَانَ بِاللوعبِ فَبَِّرُ بِمَووفَِتِهُ وَأَجٍْ كَرم إِ نَحنُ نُش المَوْتَ ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية نيف كذبوه ما فعززنا بثالث فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من هم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 يَأْخُذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِ النَّاسِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنِ شَفَاعَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا من آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل رَمِين وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا منزلين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 يَأْكُلُونَ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ